إنه هو السميع البطير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تستخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا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 لا تُفسدوا في الأرض مرة ولا تعلنوا علواً كبيراً فإذا جاء واحد أولاهما بعثنا عليه عباداً لنا عليكم عباداً لنا فليبدئ شجي جاءوا خلال الجياع وكان وعدهم مفسولا ثم رجنا لكم الكر وات عليهم وامدجناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نسيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَعْرًا فإذا جاء وعد الآخرة ليشوقوا جوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليشوقوا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم رجنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ويدعو الإنسان بالشد دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا وجعلنا الليل والنار آيتيه فمحونا آية الزيل وجعلنا لِتَتَمَتَّعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَتَمَتَّعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَحْلُمُوا عَنِ السَّهِيرِ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يدقع منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حتيبا مَنِ اتَّبَعَ سَبِيلَهُ مَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وزر أخرى وَمَا ضَلَّ لَّسَانُهُ عَمَّا يَقُولُ وَلَا يَسْتَغِيثُ وَلَا يُغَثُّ وَمَنْ كَانَ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَ الرَّسُولُ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مشر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أمرنا مشر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وكم أهلكنا من الفرون من بعد نوح وكفاء ربك بجنوب عباده خبيرا بطيرا من كان يريد العائلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدخورا ومن أراد الآخرة وتعالى سقيا وهو مؤمن فأولئك كان سقهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محرورا انظر كيف فضل نابع على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخلولا وقضى ربك أن لا إلا سَنَا إِنْ كَانَ بِالْوَلَدَيْنِ عِنْدَكَ الْثَّبَر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَتَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا ما قولن كريما وفيل لو ما جنا قلد لمن الرى متي وفر رب رحم ما كما رب ياني ظهيرا فكم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فان إِنَّ ٱللَّهَ أَوَّابٌ غَفُورٌ وَإِذَا ٱلْقَلْبُ ضَاحَ حَقًّا وَٱلْمِسْكِينُ وَبَنِى ٱلذِّي رَأَى وَلَهَا تُبَذَّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَنِّى لَكَانُوا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط عطاك للبشر فتكون من ممن مقصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان انك كن جزبان ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قط نحن نرزقهم وإياكم إن قسلهم كان فطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَبْغِ الظُّنُونُ فَتَنزِلِي حَرُمًا وَمَا اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ عُذَابٌ فَأَجْلَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ وَلِيًّا سُلْطَانًا فَلَا يَسْتَ يقول في انك لمغصور ولا تقضوا ما لم يتيم الا بالتي هي احسن حد يا بلغ شده بالعهد ان العهد كان مسؤولا وأوفوا الكير إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع فَكَيْفَ كَانَ وَنُوحٌ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُ عِنْدَ رَبِّكَ مَسْئُولًا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إذا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا أفأخفاكم ربكم بَيْنَا وَالسَّقَفِ مِنَ الْمَدَائِنِ كَثِيرًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ معهم آية كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا طَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُمُرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَرُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَطَوَرًا وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَا أَعْجَابَ النُّفُورَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذ يَسْتَمِعُونَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَهُمْ كَيْفَ سَحَرُوا لَكُم أَمْ سَادَةٌ ظَلَمُوا لَكُم فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ شَيْئًا وَيَقُولُونَ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا لمبروثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر في قدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فَإِذَا يُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا فَلَا أَنَا سَائِلٌكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمنذر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وَلَقَدْ ثَبَّتْنَا لِعِبَادِنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَهُمْ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنِّي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرر ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من إلا نحن مولفوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا بها الأولون وآتينا تمود الناقة ملطرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخريفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط الناس وما جعلنا الرؤيا وَمَا يُؤْمِنُكَ إِلَّا فِتْنَةً إِنَّ الَّذِينَ وَشَّجَرُوا الْمَلْعُونَ فَسِفْرُ الْقُرْآنِ وَإِنْ تُوقِفُهُمْ فَلَنْ يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي سرمت علي لئن أخفرت إلى يوم القيامة لأحسن كن ذريته إلا قليلا الذي امان كنتم فإن جنن مجزاهم جزاء امفورا واستجذب من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وَمَا يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزيلكم الفلك في البحر لتبتروا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مستكم الظر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البل أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن فَإِذَا بِكُمْ جَانِبًا بَذْرٍ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا تُمَتَّعُونَ لَكُم وَاسِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهَا وَالْأُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البل والبحر وغلقناهم من فقَولَّ الن على كَكثير مِم مَنْ خَلَق لَا تَفضلَ يَوْمَ نَدُ كلُأوناتِم بِمَم فَمَنْ أُوتكِتابَو بِيَم فَولا إكَ يَقَرَأونَ كِتابَابَو وَلَا يَُّونَ فَتلَ ومن كان في آله أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن تادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتي علينا غيره وإذا لاتخلوك خليلا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 قَالُوا لَيْسَ لَنَا فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يُذْبَتُونَ فِلَكًا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا غَدَا يَأْتِي لُكِ الشَّمْسُ إِلَى وَجْهِ اللَّيْلِ وَضُحَاهَا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّعَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا فَقُلْ وَدِّيَجِ فِي مَجْخَلِ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا فَسَادًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْمَرْءِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَافِلَكِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَلْ رُوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذَابَنَّ بِاللَّهِ حوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئي اجتمعت الإنس والجن على أين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 اقُولُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَسْقُطَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ وَخِلَالَهَا تَسْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ أَكَمَا لَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُخْرُفٍ أَوْ تَوْقَى السَّمَاءِ أَوْ تَوْقَى السَّمَاءِ وَلَى جاءت تنزل علينا كتابا نقراه قلت وحانا ربي هل كنت الا بكرا ورسولا وما من الناس ان يؤمنوا اذ جاء جَاءُوا يَمْشُونَ مُظْمَئِنّ لَن نَّزَّلَنَّ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُثِقُلُوا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عِبَادِي قَذِيرًا تِلْكَ هُوَ الْغَوْثُ الْمُسْتَجَابُ وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمِّيًّا وَبُكْمًا وصما مأواهم جهنم كلما خبت جدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ووفاتا أئنا لمبعوتون خلقا قو لم يكن الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فاد خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية إنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى فسح آيات بينا آت فاشأ البني قائل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا هوتا مشحورا قال لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات والأرض بطائر وإن فَأَوْجَدَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْضَناهُ وَمَن آمَنَ جَمِيعًا فَقُلْ لَا مِن بَقِيٍّ بَلْ إِذَا كُنَّ الْأَرْضُ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جاء وَاتَّبِعْ إِنَّا بِكُمْ يَسِيرًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَقُولَ أَنَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّأَن كَثِيرًا مِّنَّ النَّاسِ قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْلاَ تُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وكان وحد ربنا لمفتولا ويفرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الخسنى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 ويبشر المؤمنين الذين يحملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخل الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بازع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أجفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْزَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْزًا أَمْ حَزِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافِ وَالرَّثِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقُلْنَا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا <span> </span> <span> </span> <span> </span> <span> </span> ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحرار ما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وَاضْرِبْ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا يَتَطَاوَلُونَ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا يَفْتَرُونَ عَلَى لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اتزلتمهم وما يحفجون إلا الله فأقول من الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشمت إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا فَتَحْسَبُهُم أَيْقَاوَمَ وَهُم رُكُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم فاسق ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رحبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منكم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اقلم بما لبستم سبع سو احلقم بورقكم هذه الى المدينه فاليوم فاليوم ايها أذكى طعاما فالي لَا تُفْسِدُوا وَلْيَتַفَسَّقْ وَلَا يَشْهَرَنَّ إِنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُهَاوِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَّكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا كَذَلِكَ أَحْصَـرْنَا أن وعد الله حق وأن الساعة لا عجب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلقوا على فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ يَأْقُولُونَ ثَلاثَةٌ وَبِعْضِهِمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيُمَنُّ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ أعلم بعدتهم ما يحلمون إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا وعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا لو غيب السماوات والأرض أبطل به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشيك في حكمي أحدا قتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبتل الكلماتي ولن تجد من دونه فاصبر نفسك مع الذين يدعون رفهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينك الحياة الدنيا ولا تتأمن أغفلنا طلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليسر وإن يستغيثوا يغاتوا بما إن كلموا ليشوي الوجوه بئس الشرار وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من ذَٰلِكَ وَعْدًا لَّهُمْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن تبغط المستكئين فيها على الأرائك نعم الثواه وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعنابهم فعَ تَسْنهُ مَا بِ خ وَيعَنا بَينَومَا لَوع كِلتَتََّ سَي آتَتكُلهَا وَلَم تَظِْب مِن شَيْ وَتَجلنا خِلَ نَوم نو وَكَان لَ أَمَ فَقَالَ يصَاقب كمالا وأعز نفرا ودقل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت في ذالي أبدا وما إذاً خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلطك من تراب ثم من ثم تواك رجلاً لكن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 فعثا ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا أو يصبح ماءها ما ظهرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمني فأصبح يقلب كفته على ما أنفق فيها ويصاوية ولي خاوية على هروشها ويقول يا ليسني لم أشرك بربه أحدا ولم تكن له بأسوء ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله هو خير سواة وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حتيما تزغوه الياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المان والبنون دينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحجرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَغْرِغُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ دِئْتُمُونَا كَمَا خَلَطَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ دَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ انا ما لي هذا الكتاب لا يضاجر صغيرا ولا كبيرا الا احقاه فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا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 والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عمدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فَوَنَّ لَنَا أَنَّهُ فَعَوا وَلَمْ يَجِدُوا عَنَّا مَصْرَفًا وَلَقَدْ تَرَوْفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَاكِمَ مِنْ كُلِّ مَثَل وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جدلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَجْرِي فِي رَبِّهِمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُجْحِظُوا بِهِ الْحَسْطِ وَاسْتَخَلُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَرْزَلُ مِنْ آيات ربه فأحرض عنا ونسي ما قد جمس يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يسقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعون إلى الهدى فلن يهتدون اذن ابدا وربك الغفور الرحمه لو لاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دوني موئلا وتلك القرى اهلكت موسى لفتاه لا أبرع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيح قبا فلما بلغى مجمع بينهما نسيا خوتهما فاستخل سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاوَزَا قَوْلَ الْفَتَاهُ أَسِلْنا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِيتُ مِنَ السَّفَرِ هَذَا نَصَبَا وَلَنْ أَبِيتَ إِلَّا أُوينا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن نَّسِيتُ الْخُطُوَاتِ وَمَا أل قال أن أذكره واتخل سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتزا على آسارهما قصصا فوجدا عبدا مِنْ عِنْدِكَ لَا عَلَّمْنَاهُ مِلَّةً إِلَّا الْإِسْلَامَ ۚ فَهُوَ عَلَىٰ هَٰذَا الْقَدْرِ يُحْكِمُ الْكِتَابَ ۗ وَأَنْتَ أَحْسَنُ الْهَادِينَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا طَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا طَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى تلك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا وكبا في السفينة خرطها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا تؤاخذي بما نسيت ولا ترهقي لي من امري عسرا فان قلق حتى اذا لقي اغنانا فقابلهم قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس الا جئت شيئا نكرا صلق الله العظيم